وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ آيَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ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 قل هذه سبيل يا ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيُنْذِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعفلون حتى إذا اشتيأت الرسل وظنوا أنهم قد قذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصه عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا افترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء